بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال المفا يا شعبانا كيسة وحي الرسول ربي التلفيل صلى الله عليه وسلم صومني واجب جتشة رب إيسان بيسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أشر راسو مجالكابن جرو إساني كي ستي جاء رمضانا جاء سجل ثومن ربين رسولك النردتي ثومن واجبة جت شا إرجابوسي جرو سجل قه ثومن جتچو دوا إساني تويو جالكابا وقا قلني تقفاتي هجراء الره كناف وقا لمفا ويتواجبتات وقا سق القفص ومنجج رسول ربي صلى الله عليه وسلم كنابود ذكى فطر التواجبته جاء شعباناك سيسل وقام لمفا وحين رسول ربي التلفي ذكاة فتري واجبك جلو ودو هرون ذكاة السباس واجبه انتهندل ذكاة فتري التواجبته جلو كان بودة رسول ربي جئم رمضان وقال مفاكيس دولة بدري يقدو دايما وينثني يوم الفرقان Nġiċiramu Karabin Ka rabbin hakafi nara, gar Dulli badri guddontuni, dulla adja ibati, rabbin ken Kurana keisetti waje, isi Jira. Wantota adda adda ka isi keisetti goli Kurana keisakahejira. Ka dulla sanit malei, dulla biroti دولا سندوا في الصحابة الرّاجل توت الصحابات سدرك غر جدّك بنججو بدري جدّ غضوة بدري الكبرى تجأم توني ربّين الآن رسول وفيتي تمسة جايبة تمس تمسة كماء إجاي ساني دسقر إن جمّة جيسي هم نمومين نجابات نمني مرتو إسان سوداتي نسري ربي خينات إساني ابتهي بودا رقيا إنتال رسول ربي تدو إيه إيه قدولة بدري قدو دولمت ودو حنطرين دو ترقيا من إيسي إسماء بن عفا جلما إلماء يسير رأعتكيسا عبد الله كجرامه عبد الله سني دكان ماندوه. كان بودا سهابني عيد سالاتني أول عيد في تريدا السلام ما كيستي إسانرة سينجيجو جشوالا بليت القف وجا لما فهيرة الره. عيدة فتري الاثلاتا هافذي من حجر ربي سر هاجالة ربي رحمته سأقول كتاب إساء تلخيص الحبير كجرم كيستي جد شكنا حديثة شكما كيستي نقري لها قنا بودا وانت تهي علي ونبي طالب دويو فاطمة فولي مجتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وقال لما الراء علي بن بنبي طالب فاطمة انت لرسول ربي فولي فاطمة الرالي المان أرقته إلمان ننسا كيسا حسن لما فان حسين سدفان محسن افرفان أم كلثوم شناف فان زي نبته جدمتو ار ارغته كنبودا دول بني قينقاعه تته يا شوالا كيس وقال ما فاجرا ار دول بني قينقاعه ارغم دولتني تقف دولتك رسول ربي يهودا دالت دولا دوله درا مشركته دالت دولني كن يا رأي يهودا رأني رسول ربي بني قينقاع مرثني أقِيسان على جدهن سجوني قدر إرجعنا حركة نني رسول ربي مدينة ساي ساياثني إسان أريان كان بودا جاء ذي الحجارة وقال مفا دولي غضوة السويق جلمتو أرقمد أبو سفيان مدينة دولي نمتوكو أجيث أنسارا إن أجيثنا الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نمتوكو لما فلأتني خردفا أرياني جلابه أبو سفيان أقصدتي ما قتدي بأدوه انتقم من أبي سفيان قنبو دعيدة أظهر ثلاثةني وقّع لما فا بليكر نفا جز الحجة الرّاء إن عضها دار فيه أول إيضعها كمسلم تني ثلاثةني يسجد رسول ربي قافسا قرب السلام ببرو كتايا قلن رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرب ستقو في الراء قرب ستقو متا في الراء قلن جججو درسي تينات الأفترات دع عثمان من مذعوم برنا الراف عثمت الأبنى